من سائر فالقدس صاحت غادر ادما فؤاد القاه لهؤلاء بالنسان حتما سائر فالقدس صاحت غادر أدمى حتما سائر فالقدس صاحت غاضر أدمى فؤال الطاهر وندير الأقصاب كاني فجر وجداني وضمير الأمة يا ربي ما تبي. أرفض الذل الكبير أرفض العيش بصمت ضمه القهر المرير مجري القول يهمني أرفض الذل الكبير بصمت ضمه القهر ما يقوله أنت من نرجو أنت من تعلم أني لك أنخصت الحياة فتحكي. أشجار العزة والانتصار, والانتصار يا دمائي بدمائك والانتصار من تاريخنا لن ينزعك من صدورنا يا شهيد من تاريخنا لن ينزعك من صدورنا يا شادي يا شادي يا شادي يا شادي يا شادي